يحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرموون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 الله عليكم ورحمةه وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل أمر إم منهم مكتسب من الاثنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رعوخ رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 فيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مضربون مما يقولون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 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ فقلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْرُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعْرُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعْرُولَتِنَّ أَوْ إخْوَانِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أهل الإربة أو التابعين غير أهل الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 وأتهم مما لله الذي أتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهن فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 الزجاجة كأنها كوكب دري و قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور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 أو كغُلُماتٍ في بحرٍ لدجيه يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب غلُماتٌ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي يراها.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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ما يشاء ويصرفه عن ما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأذى صار يقلب الله الليل و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 وَإِن يَكُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ ٱؤُلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا۟ إِلَى ٱللَّهِ رسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون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 Ya ayuhaal-ladin amanu liastazinkum al-ladin malakat imanukum wal-ladin lam ybelugul pulum wal-ladin lam ybelugul pulum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 والقواعد من النساء إلا ت لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهن وير متبجات بزينة وأي يستعثفنا خير اللهن والله سميع عليم